قال مالك رحمه الله تعالى حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء بعدما أنهى مالك رحمه الله مباحث أعمال النسق جاء بأمر جانبي من الشروط في الحج وهو ما يتعلق بحج المرأة خاصة بمحرم أو بغير محرم يقول مالك رحمه الله المرأة تكون ايش صارورة الصرورة فعوله من الصر ومعنى صرورة هنا والرجل ايضا صرورة يقولون في وضعها او اشتقاقها الشخص الذي يصر المال ولا يحج فكأنه يصر المال صار صرورة كأنها صفة مشبهة من كثرة ما يصر من الفلوس ولا ينفقها في الحج وحمل الرجل المرأة سواء وقيل صرورة من الصرة ولكن الصرة بالسين وهي موضع آخر مصر على عدم الحج تاركا الحج ومصرا عليه أي قادرا عليه ولم يحج ومهما يكن من تسمية فإن الغرض في هذا الباب المرأة التي لم تحج قد اما التي حجت فلا دخل لها في هذا الباب لان المرأة التي حجت فريضتها باتفاق الائمه الاربعه بلا خلاف لا يحق لها ان تخرج في حج تطوعا بغير ذي معرم اما الكلام في من التي لم تؤدي فرض الله السرور التي لم تحج ماذا تفعله يقول العلماء الله سبحانه وتعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا فالاستطاعه شرط في وجوب الحج واستطاعه الرجل بماله وبجسمه وقدرته واستطاعة المرأة بمالها وبجسمها بقدرتها على حل وارتحال وبوجود محرم لها وفي هذه النقطة ياتي الخلاف عند الأئمة رحمهم الله ونحن في حاجة ماسة إلى فقه هذه القضية أولا عند أحمد رحمه الله من شرط استطاعة المرأة للحج وإيجابه عليها وجود المحرم ولو كان محرمها فقيرا غير مستطيع بالمال فإن استطاعته مرتبطة باستطاعتها فإن كانت مستطيعة لنفسها فقط فهي عاجزة لا حج عليها وإن كانت مستطيعة لنفسها ولمحرمها معها فهي مستطيعة وجب عليها أن تحج وتأخذ محرمها معها وعلى حسابها هذا مذهب مين؟ أحمد رحمه الله فإن لم تكن مستطيعة لنفقتها ونفقه محرمها فهي عاجزة ويسقط عنها الحج المذاهب الثلاث أو الأئمة الثلاثه رحمهم الله يقولون الغرض من المحرم ما هو؟ هل المحرم ركن من أركان الحج؟ أو واجب من واجباته؟ أو نسق من مناسكه؟ لا المحرم من أدل سفر المرأة فإذا أمكن لها السفر في مأمن تحج لأنه إذا لم يوجد محرم وجد العوض عنه من هو العوض؟ قالوا جماعة النسوه المأمونة ومن تلك الجماعة المأمونة؟ قالوا النسوة يخرجن للحج ومعهن محارمهن عشر نسوة معهم عشر أزواج عشر نسوة معهم أخوانهم وأولادهم وإيش؟ وأزواجهم فكل امرأة معها محرم لها يخدمها فإذا وجدت امراه بلا محرم وكانت مع جماعة تلك النسوة فإنها ستكون مخدومة مأمونة مع النسوة بواسطة محارم أولئك النسوه الأخيات إذا احتاجت ما إذا احتاجت طعام إذا احتاجت كذا ستقول للنسوة معها والنسوة يقولن لأزواجهن أو لإخوانهن وتكون واحدة معهن مفهوم هذه الرفقة المأمونة جماعة ناتل النقاش بين أحمد وبين الأئمة الثلاث أحمد يقول لا ما في نصف مأمون ما في غفقة مأمونة على المراه لماذا؟ قال لانه جاءت السنة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال لا من, نعم من كانت تؤمن بالله واليوم لا تسافرن امرأة أو من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافرن مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وعند لحنا ثلاثة أيام وإلى آخره فقام رجل من القوم وقال لا تسافر إلا مع ذي محرم يوم وليلة يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة مع أبي بكر وأنا اكتبت في غزوة كذا وكذا يعني انا رايح في الغ... مع الغزاة وزوجتي ذهبت مع ابي بكر الصديق فقال له صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فقالوا اي رفقة امن من رفقة ابي بكر واي حاجة امس من حاجة رجل اكتب في الغزو فيقتطعه من الغزاة ويرحقه بزوجته يحج معها هكذا قال أحمد فاجابوا عن ذلك إن المرأة لم تكن في ركاب أبي بكر بذاته إنما هي خرجت حاجة في الحج الذي أميره أبو بكر وأبو بكر أمير على الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرسله عام تسع يحج بالناس واعقبه ب... لان مكه متى فتحت سنه ثمانية وحج أبو بكر عام تسع وحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام عشر فلما يكون أبو بكر حاجا بالناس هل هو دار عن زوجة هذا ولا زوجة هذا؟ اذا لم تكن في رفقة أبي بكر بذاته حتى نقول إنه لم يكتفي بها بذلك الرفقة المأمونة لكن في عرض الناس وقال الجمهور أيضا إن أم ايمن حاضنه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت مهاجرة وجاءت من مكة إلى المدينة وحدها بل في الطريق كانت أن تهلك عطشا ولكن الله أجرى لها خارق عادة معجزة كرامة المعجزات للانبياء والكرامات للأولياء لما قربت ينبر فإذا بدلو من السماء يتدلى إليها وشربت منه وارتفع كما جاء وما ضمئت بعدها فهذه حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت وحدها وأجاب الآخرون وقالوا تلك ظروف خاصة ولا تجد من تستطيع أن تكرهه على الهجرة والناس كانوا يتخفون وكانوا يخافون فتلك حالات نادرة والطرارية لا يقاس عليها إذن القضية تدور في هذا المنوال في كون المرأة من حيث أنها عور قال الجمهور الحديث الذي جاء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينه من صنعاء تأم البيت الحرام لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم تخرج الضعين من صنع إلى إيش؟ إلى مك ما معها احد يبقى سافرت يوم ليلة ولا سافرت أشهر ما قالش معها مح قالوا هذا اخبار عن سفرها وسكت عن المحرم لا يمنع أن نكون محرمها معها وبعيد في العقل أن تأتي امرأة من صنعاء إلى الحجاز إلى مكة ما معها أحد من في تجيب من الآبار التي تمر بها وكيف تتقي الوحوش وكيف إلى غير ذلك على كل القضية دائرة بين إيش الحفاظ على المرأة إكرام المرأة في وحدتها صيانتها من أعدائها من ذئاب الإنس وذئاب البري اذا القضية تدور في إيش؟ فلك سفر المرأة بمحرم معها فمالك يرى ان حج الفريضة اذا لم تجد من يخرج معها عجزت عن نفقة المحرم او لا محرم لها موجود ما لها قرابة فانها تخرج في رفقة النسوة المأمونة حيث يكون مع النسوة محارم لهم فتكون هي ضمن الركاب ولا تتعرض إلى الرجال الأجانب عنها وهذا يجعلها تؤدي الفريضة ثم ينتهي أمرها وبعد ذلك فليس لها أن تخرج